أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن فاتكم شيء tu la vi zaأَzu waju li lakun wattan ku them ولا يسرقنا ولا يزمننا ولا يقتلنا ولا نعنا ولا يأتينا بموت. اكتري له inna allah شيرت كما يا ف اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنقُصُوا مَا نُقِصَ مِنكُمْ أن تقولوا ما لا تحالون إن الله يحب قلت <تصفيق> for you. Quan より Dios